الله ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن الاما بينهما وبالاماشت من شيء بعد أهل الثناء كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أجودك تتحب إلينا ذي النعم ونتذكر Yüce Allah, bize اللهم اعفو عنا اللهم اغفر لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به رجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم اعتق قابنا من النار اللهم اعترق قابنا من النار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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق للنيرانك اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وسائر أعمالنا رحمتك يا رب رحم الراحلين. اللهم اجعلنا ممن يصوم ومضى نا ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام وقاموا ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا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 وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منه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 من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وفق إمامنا. إمامنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم أيض له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدورك على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأبناءهم اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إذ لئنا ما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك ولتطبيق سنة رسولك صلى الله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت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 أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين اللهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم فقراء فأغنهم حفا فحملهم. اللهم إنهم قد أصابهم من الظلم ما لا يشكا إلا إليك اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم اجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو يا من لا يعلم جنوده إلا هو يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهد بأن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 سبحانك إنا كنا من القالبين لا إله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلينا وأموالنا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا عبدك بل عبيدك بل إمارك نواصينا بيدك نارض فينا حقوقك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 برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا آيما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم